يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم ان الله عليم خبير